وَمَيْ يُشاقتِ الرَّسُ لَ بِ بَعدماتَ بَيَّنَ لَهدَا وَيَتَّ بِ غيرَ سَبيلِمُؤْمنِنينَ نُوّهِ م تَوَّ نُولّهِ م تَوَّ وَنُصْنِه جَهَنَّ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 يدَعونَ إِلَّا شَيطانًَا مَريدَ لعَنَهُ الله وَقَالَ لأَاتَّخِدًاَّ مِن عِبَادِكَ نَصبًَا النَّفْروبَ وَلَأُ بِنََّّهُم وَلَأُمَنَّّهُم وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنْ أَنَا نَأْتِي الْأَنْعَامَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَتِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِذُّهُمْ وَيُمَنِّ